يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضى والستر عما عم تعلم والعفو عما عم قد مضى كالتقى في كل حال ورضا والستر ما تعلموا والعفو عما قد مضى عبد ببابك واقفون يرجوك لطفا بالقضاء عبد Yarju kılıtla, bil qadın bun teja ve fil kalbi baki, man fil kalbi baki, أسألك التقى في كل حال والرضى والستر ما تعلم والعفو عما قد مضى من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضى تاني مربا فكن المعين في كل حال والرضا والستر ما تعلم والعفو عما قد مضى